Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ma adrak ma An Njmus Thaqib. In alayha insanu يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصد، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن